وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا وَلَا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتريه وأعانه عليه قوم آخرون فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَطَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنهُ كَانَ غَفُورَ وَحيِيمَا وَقَاوا مَ لِهَذَر وَسُولِ يَأكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْش فِي الأسواق لولا أنزل إليه ملك فَيَكُونَ مَعَهُ نذيرا أو يلقي كنز او تكون له جننه او تكون له جنته ناكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا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 قل أذالك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء لهم فيها ما كان على وعدا مسؤولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول, فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل subahana kama kana yanbaghilana anattakhidha min walakin walakin matta'tahum waaba'ahum hatta nasu adh-dhikra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 a وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا Ráb k báciřa, a káň. Říkal, káň. Léží, káň. Nejářují káň. Léží, لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشر يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا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 وَيَوْمَ ma السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ ma, الْمَلَائِكَةُ rama الْمُلْكُ ujáhu zila, ujáhu ma la, ika tutan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 أولائك شر مكنوا وأضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا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 وَاعْتَذَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَبَنَّا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَدْبِيرًا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 وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أريت من اتخذ إلهه هوي أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا ونسقيه مما خلقنا أنعموا وأناسيا كثيراً ولقص الرفناه بينهم ليذكروا فأبي أكثر الناس إلا كفورا 요en mušоля metakice tiga na ne Fala křičí krat nebo šítek Jesus vz Заčítku něk 회網u je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 تخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفبه بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فسل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا a nás džodolima je moruna, a za جَعَلَ je humnofurok. Tabárok, a lávě, a lávě, a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 والذين يبيتون لربهم سجدوا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما إنها استقروا ومقاموا والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون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 يوم ضعفه له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك 1. 2. 3. 4. وَكَانَ 6. 7. 7. 8. 8. وَعَمِلَ 10. 10. 11. 11.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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرْتَ أَعْيُنُهُ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَاءَ يك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقر ومقاما